والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخر لكم طفل ثم يخر لكم طفل ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم مَن توفَّى مِن قَبْلُ وَرَثَبَ لُغُ أَجَلًا مَّسَمًّا وَلَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ